Pazar günü okunacak dualar, Evrad, Tesbih ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmanu r-Rahim. Ve İzzal Rabbuka lil-Malaikat. İni jā'lan fil-ārdi khalīfa. "Kalu a tajgallu fiha, man yufsedu fiha, w ysfkud dīma. V nāḥu nusabḥu bi hamdik, v nusadduṣulik. "Kalu İni ağlamu ma la tağlamun. "Kalu sūbḥanak la illa ma وقال اتقذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون قال رب اجعلني آية قال آياتك أن تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى الصعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين اتخذوا أحبارهم برهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي, السماوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى عما يشكون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشكون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو لهما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون ولهذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ويقولون سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأضراف النهار لعلك ترضى يسبحون الليل والنهار لا يفترون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها فسبحان الله رب العرش عما يصفون وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وذنون إذ ذهب مغضبا فظن ألا نقدر عليه فنادى في ظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين متخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذل ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ولولا لاستمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدوب والآصال ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كلهم قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن تعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا فلما جاءها نودي أن من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين وَرَبُّكَ يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخييرة سبحان الله وتعالى عما يُشْرِكُونَ فسبحان الله حين تُمْسُونَ وحين تصبحون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يُمِيتُكُمْ ثم يُحْيِيكُمْ هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشكون إنما يؤمن بآياتن الذين إذا ذكروا بها خ سجد وسبببح ببح رربهم وهم لا يستبرون سجد قالوا سُبحانك أن تليُنا من دونهمم بر كانوا يعبدون الجنَّ كأكثرهم بهم مؤمنون سبحان الذي خلق الأزوجَ كلها مما ثبُ الأرضُ وَِن أنأَنفسسِهم وَمما لا يعلمون تسبحان الذي بدهه ملكوتُ كل شيء وَإليه ترجعون سبحان الله عما يصفون وَإنَّ لنحنُ الْ المسحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاصبر إن بعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فكاد السَّمَاوَاتُ يتفطرن من فَوْقِهِنَّ والملائكة يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربهم وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم لتستبوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا وأذبار السجود أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحوا وإذبار النجوم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم، باسم الله الرحمن الرحيم، سبحا لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. باسم الله الرحمن الرحيم، سبحا لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. لا يستبي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.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 والله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال أوساطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طبيلا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فزبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا